الحمد لله رب العالمين وصلوا واسلموا على نبينا محمد الخافل النبي وإمام المتقيم وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أيهم السمعين الكرام فهذه الحلقة الموفية للأرض بعد المئة من حلقات أحكام من قرآن الكريم وفوائد نبدأها بقول الله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كانت اللذين هقب بما يسمعوا إلا دعاءا ونباعا صم بكم عمي فهم لا عقلون المثل بمعنى الشبه وبمعنى الصفة وكلما لديه صحيح يعني صفة هؤلاء الذين كفروا كسبة اللذين عبد بما يبا يسمع شبه هؤلاء كشبه الذي ينعق بماذا اسمع والذي ينعق هو منادي الحيوانات والذي يسمع إلى دعون نزائن هو الحيوان يعني كمثل الراعي ينعق للإبل ينعق للعنام ينعق للبقر وتقول إليه من غير أن تبه ماذا يسمع حتى أنه ربما ينعق بها ليذبحها. فتأثي ومدهبه حول هؤلاء وشده هؤلاء الكفار كهذا الذي ينعقب ما دعسنا أي أن ينعقب الداب والبهائي دعسنا لا يدرناه ويشد شده أن هؤلاء الكفار يتبعون من يتبعون من آبائهم وكبرائهم وهم لا يعلمون أنهم يجبونهم إلى الهذاك ولهذا وصفهم بأنهم صنوا عن الحق فلا سمعونه اتمن عن الحق فلا يمتقون به عمون عن الحق فلا يبصونه على رياضة الله فهم بناء على فقد هذا الحواس منهم لا يعقلون أولا يقوم العقل الصليم الذي يحذر مع الرشد يحذرهم من الغيب في هذه الآية الكريمة من الفوائد العظيمة سوء مثل الكفار حيث الشبه بالذي ينعقذ ما لا يسمعه لا رعاة ومجائن وهم أهل لذلك فلهم أضل من هذه الأمعاب كما قال الله تبارك وتعالى ومن أضل إنما جادوا من دون الله من لا يسديله إلى يوم قيامة وهم من واعيهم فاهم و قال الله تبارك وتعالى إنهم الله الأمان بلهم أضل سبيله ومن فوائد هذه الكلمة التحريم والتعصب والمتاعه لغير من يعلم أو يغلب على ظن أنه على هدى لأن الله تعالى ظن هؤلاء الذين يستعملون القفار فضلنا أنه كالذيان يقول ما بأسمعه إلا دعاء ومجاء ومن فوعدها أي فوعدها الكريمة ما في الكمال أما اللم ينفع به فإن الثمن والبكنا والعمى نقص. وهؤلاء الكفار قد يكونون من أقوى الناس بصرا وأشدهم صمعا وأفصحهم لسانا لكن لما كانوا دائم يستفيدون من ذلك صاروا كالفاق بنابع فقوله فعلى ثم يؤمن عمي فهم ومن فائدة هذه الآية الكريمه الإشارة البينه إلى الفرق بين العقل والذكاء. فإن هؤلاء الكفار الذين يتبونه من يتبونه من آبائهم وكبرائهم هم أبكي. ولا تفهم شيئا مما ما استهونوا ورُق ويهرق لكنهم أيضا قلائل واقف. لأنهم لم يسنتصرف. بأنفسهم حيث أوقعوها في الكفر والضلال والعجابة الله فهم لا يعطون ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناه ونشكروا الله إن كنتم إياه تعبوه هنا وجه خطاب المؤمنين لقوله يا أيها الذين آمنوا ونقول حول هذا تسطير الخطاب بالمدافر على أهميته لأن لان النداء يستلزم أن يسترق المناد أن تباههم وأن تنهل الماء وتجاه إليه. ثم توجيهه للذين آمنوا يدل على فضل الإيمان وأن المكتسب به أهلاً لأن يلقى إلى الخطر ويتجنب النداء. ثم إنّا سيشيها هؤلو الذين آمنوا يدل على أن هذا من مقتضا في الإيمان كما إذا قال القائل لشخص ما يا أيها الكريم نزل عليك طيب يعني وإن مقتضى كرم كرمك أن تكرم هذا الطيب كذلك يا أيها الذين آمنوا يعني مقتضى إيمانكم أن تنتظلوا ما أمركم الله به وقال كل من قلبه نار نار نار ولهذا أنما يتعلق بتصييره داعي لمن آمن الإشارة إلى أن ترفع المثال مما وجه إليها أو ترك على من المثال مما وجه إليها للمذاء إخلال بالإيمان ونقص الله لا طلعة الزوجان يأينه بين آمن يكون من طيبات ما رزقناه والأنبياء كلهم من إباحة وما نرذعناكم أي أعطيناكم وأشكر الله لما طوف على قلوبكم أن إجماعنا أكل الشكر والشكر قال العلماء هو الاعتراف في القلب منهم التحدث بالنعمة باللسان شكراً لا افتخاراً والعمل في إطاعة المنعمة تصفيقاً للأخطاء وتنفيذاً للأحكام وعلافظ الشكر أمر عظيم ليس بلعن الحي ولا كفيه أن يقول للجسام أشكر الله أو أنا شاكر الله واللبد من هذه الامير الثلاثة التحدث بها بالقلب ولا في أنها من الله عز وجل ونشرها بين الناس لا اكتخارا وعلوا ولكن اظهارا من يمة الله سبحانه عليه والثالثة العمل في جواره فيما يره منهم عز وجل. وقالوا إن كنت مياه وتعبدون يعني أما إن نقتل العبادة الحق أن يذكر لسان ربه ففيها الآهل الفائد أولا أهمية هذا الأمر الذي يجه للمؤمنين هو هذا أنه سدق بالمداء ودوس في الإمام ومن فائدها فضلة الإمام حيث كان أهله وحللا لإيقاف فساد الجوع تمام الساعه اثنتين ويجب الاكل من الطيبات تقول كلوا من طيبات ما ربنا كرمكم بل اسف الامر اذا الاب... ولكن دلت السنه الا أن الأكل يكون حلال مباح وأحيانًا مستحب، وأحيانًا واجب. فاكون واجبا إذا تركب عليه بقاو من سلم. ولهذا نقول إن الذين يرضون عن الطال والشراب حتى أهلكوا منتحرين. أي من زلك الذين نحر وأنفسهم، لأنه يجمع عنده، لأنه أول أثر الشر واجب. عند خوف الحلاك ومن فائد الله الكريم هم إشارة إلى أن ماء في الأرض من عطاء الله عز يقول يقوله رزقناكم رضقناكم وهذا يستلهم أن نذكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا وأن لا نتكل على أنفسنا وأن لا نفخر بعاملنا وَعَلَّا نُكُنَا كَالَّذِي قَالَ اللَّهِ عَنِهِ إِنِّنَا عُتِيثُ وَعَلَى إِنِّنَّ عِنِّي فنسأل الله تعالى أن يضيقنا جنياً شكر ومعنته وحسن عبارتي وأن يزيدني من فغله وإلى حركة طازمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته